بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين من سكين حتى تاتيهم البينه رسول من الله يتلو صحفًا مطهره fiha kutubun qayyima wama tafarraqalladhina utulkitaba illa min ba'dima ja'atuhumul bayyinatu wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa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 بادر رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه